قال نبأني العليم الخبير 120. تبا تتوبى إلى الله فقد صغت قلوبكما 121. ظهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير عسى ربه يطلقن أي يبدله أزواج خيرا منكن أزواج خيرا منكن مسلمات مؤمنات قالتات تائبات تائبات العابدات سائحتي بات وأب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 111. يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير 112. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير